لآن موسوعه النابلسي م لله ر ا للعلوم م الاسلاميه د ي ي ن ك وإياك نعم ن ت ع ي ن اهدنا ا ص ر ا ل س ت ق م أنعمت صرار الذين ل ي ع م غير المرض a l a n k you. يدبر ا ل أ م ر يفصل ا ل ء الله ا ل ذ ي س ن ى الأمر جعل فيها ل ف ض ا ل د ك و ر محمد ن ا ل ف ع ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي لذو م ا س و ع ه ا إ ن ر ب ك ل س ي للعلوم ي ا ل ا و ل ا م ي ه آيات いいね。<音楽> موسوعه ا ل ل ه إ ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ب ي l a d a よ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. كفروا موسوعه م فكيف ك النابلسي ن أثمن للعلوم الاسلاميه ب Lời <cười> khuyên của mình 「そして今のところ」<音楽> لنا ف ي م ا أعطيت و ق ن ا و ص ف ع ه النابلسي برحمتك شر ما قضيت و ل للعلوم ك الاسلاميه ر ك ا س م ا أستغفرك الله ونتوب إليك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 و ا ن ن ص ا ع ل ى م اعطنا ولا ت ج ع ل م ص ي ب ت ن ا في د ي ن ا ولا ت ج ع ل ل ا د ن ي ا أ ك ب ر م ن ا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر م س ت ع ذ ك منه محمد صلى الله عليه وسلم نسالك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى نسالك اللهم البر والتقوى م ن العمل ما ترضى اللهم ا ن على سبيع اللهم ن ر انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا ي س ت ج ا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء و ش م ا ت ة ا ل ع د ا ء اللهم انا نعوذ بك The Lord is the Lord. اللهم انا أ ن ع و ه برضاك من س خ ط ه وبمعافاتك من عقوبتك من وبك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك انت كما اثنيت على نفسك ا س ت غ ف ر ك اللهم ونتوب إ ل ي ك وصل اللهم و س ل وبارك و على م ع نبينا محمد وعلى اله ه و ص ل ل ه أ ج م ع ي ن ومن ت ا ع ه ب إ م س ا ن اللهم اعز ا ل ا م و ا ل م ل م ي